م و س و ل ه النابلسي للعلوم ا ل ع ا ل ا م ي ه فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أ ن ا يؤفكون و إ ذ ا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم و ر أ ي ت ه م ورايتهم يصدون 「私の名前は何でもいいんですかね」 إذا أغفرتني أجر أ قريب إلى ص د موسوعه النابلسي ل ح ؤ خ ر ا للعلوم ا ل ا و ا ل ل ه خبير م ا ت ع م ي ه